قَالَ قد وقع لنكم من ربكم ريس وغضب قال قد وقع لنكم من ربكم ريس وغضب أتجابلونني في ما نزل الله بها من سلطان أسجاد عوني في أسماع سميتهها أنتم وآباؤكم ما نزلوا فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني